ம சரிபமிபலை ஒமல் குவ உப இன் مؤمنني الا من اغتر فرفسا بيدي فشربوا منو الا قليلا منهم فلما جاوزه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 قَمْ مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَى فِئَةٍ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزَ قالوا توجنه جنده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا نصرنا على القوم فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آرَانِ تُلْقَاهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ